لم تقترن بزمان فهي تخبرنا عن المآدي وعن حادي ما عن ايرامي مولا يا صا ليوسلم دائما ابادا على حبي بك خير الخلق <تصفيق> كلهم اذا مات لدينا ففقد كل جزا من النبينا اذا اتى ولم تدم مولا يا صا ليوسلم دائما ابادا على حبي بك خير الخلق كلهم محك ما تنفع ما يغنينا من شبه الذي شقاق ولا يغنينا من حكم ما لا يصح ليوسلم دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كله مما حوربت قد تو الى ادم من خراب اعدل اعدي اليها منقيا السلامي مولا يا صاني ذا ايمان ابادا على حبي بك خير الخلق كلهم يرادت بلا وتحدا وان عا بها رد الغيوم ريا دالجاني عل حرام مولا لا يصال وسلم دائما ابادا على حبي بك خير الخلق كلهم لا ها ما مِنْ مَوْلَى يَصْرَى صلى دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا قصا مو على الاكثار بها ولا قصا على الاكثار بها سام مولى يوصا لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قل له من قرت بها عيناه فقلت له لا قد را في التاب عبد الله فتصمي مولا يصلي دائما ابدا على حبي بيكا خير الخلق كلهم ان تسلهمها خيفا من حظنا لو اطفأتها لو من غيرها شبيب مولى يصر لوصل دائما ابدا على حبي بيكا خير الخلق كلهم بيكا انهال حو طب يذ الموجود به من العصا في وقد جاءوكن هم من ما لا يصا لوسل دائم من على حبي بيكا خير الخلق كلهم وَقَصْرَاتِ وَكَالمِيزَانِ مَادِينَةً فَالْقِسْطُ بِالْغَيْرِ هَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمْ مَوْلَى يَصَال لِوَصْلِ الدَّائِمِ أَبَداً عَلَى حَبِي بي كا خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود الراحا يكره تجاهلا هوا عين الحاذق الفهيم ما لا يصل ووصل على حبي بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِ مَنْ قَدْ تُنْكِي الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنَ الرَّمَادِ وَيُنْكِرُ الْفَهْمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ صَقَامٍ وَلَا يَصَالُ وَسَنِدَائِمَنْ أَبَادَ الْعَلَا حَبِيبِ بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِ يَا خَيْرَ مَنْ یما مل آپ کا میل آئی سو می مولا سیو سلندا ایمن آئی کل منہ آیا تل کو م تبیری و منہ نماتل م تین مولا سلندا ایمن أبادا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات القرآن معتبير ومن هو النعمة العثمى لمغتنين مولاي صلى وسلم دائما أبادا على حبيبك خير الخلق كلهم صريت من حرام ليلا إلى حرام كما صار الكرام بدر في داحي نار ظلامي مولاي الصال لي وسلم دائما أبدا على عبيبك خير الخلق كلهم وبتطرق إلى أن للك منزلت من قبخ لم تدرك ولم ترام وبتطرق إلى أن للك 113. سيلاة من خبقه <تصفيق> سيني لم تدرك <تصفيق> ولم ترامي 114. مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيب 115. بك خير الخلق كله وقدمتك جاميع الأنبياء إيديها 116. والرسل تقدم مخدوم على خدمي مولا مولاي صلى الله عليه وسلم على حبيب بي كا حين خلق <تصفيق> كل فأنت تخترق السمع طيبا قاب في موكب كنت فيه مولا يصف لو سند دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قل منه لم تدا شاملي من تدنو ولا مرقلي مولا يصل يوسن دائمًا أبدا على حبيبك خير الخلق كل له كل لا مقام بالإذافاتك مخافتاك لا مقام بالإذافاتك ابن ديتا بالرحيم مثل المسراد العالمين مولايا صل يوصل دائما ابدا على حبي بيك خير الخلق كلهم كي ما تفوز بوصل اي مستتير عن العيوب نيوصب اي مكتتمي مولاي يصل ويوسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل له مفخرتا كلها في حال غيره مشترك وجستا كلها مقام من حامي المولى يصل ويصل دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كلهم وجل مقداره ما هو لتامين نام شور اسلامی ناش وال ناما شاءل اسلامی انش وال ناما شور اسلامی ان ركناً غير منهدي مولاي صلحي وسلم دائماً أباداً على حبيب پیکا خیرل خلقی کل لی میماحدا آئنانی آہدا آئنانی اکرام کن اکمل او می مولا بِكَ ایمن الْخَلْقِ كُلِّهِمِ خیر خلقی کلو بل ایمبا اتي حقا نبات اجل من الغنم من مولى يصل بيوصلن دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كله مما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقوا بالقنا لحما على وعضم من مولى يصل بيوصلن دائما ابدا على حبي بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ وَالدَّلْفِرَارُ فَكَادَ يُغْمِطُونَ بِهِ أَشْنَا أَشَانَتْ مَا عَنْقَبَانِي وَالرَّخْمُ مَا لَا يَصِلْ يُواصِلُ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِ بِكَ قوم الليل ولا يدرونا عيدتها ما لم تكن بالليالي الاشهر الحرم ما لا يصل دي وصلني دائما أبدا على ابي بك خير الخلق كلهم بك انامد دينو ضيف حل لا ساحتهم كاناما دينو ضيف حل ساحتهم بكل قوم بكل قرى الى نحي العدا قرامي كاناما دينو ضيف حل ساحتهم بكل قرى الى نحي العدا قرامي مولى يصل في وسلم دائما ابادا على حبيب بيكا خير الخلق كل له من يا ذ الربح خامس من فالقساب حاتم ترمي بموج من الابتانين التوقيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق فيه من كل من قاد بالله محدث باليصب مستصي للكفر علي مولا يصل ويصلي دائما ابدا على حبيك خير الخلق كل حتى عادت ملات الاسلام وهي بهم بعد غربتيها موصوله لوحي مولا يصل ويصلي دائما ابدا على حبيك خير الخلق كل لي مقفولات أبدا منهم بخير آب وخير بال فلم تيتم ولم تأمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسل عنهم صاد ما هم في كل موصطدم مولا يصل ويصل دائما ابادا على ابي بك خير الخلق كلهم فصلحونين وصل بدرا وسل عهدا فصول حات في لهم اذهامين وقامي فصلحونين وصل بدرا وسل عهدا فصول الحات في لهم اذهامين مولا يصل ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله من المصادر بيض بعد ما دام وردت من العدا كل مسمد من الامام مولا يصل ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله والكاتب نبي بسم الخط ما تركت أقلامهم حرفا جسم غير منعجيم مولا يصل في وصل دائما أبدا على عبيد كخير الخلق كن لهم شاد الاستلا الههم سمات مميزهم والورد يم تاج بالسيمانا سلام المولى يصل و يسلم دائما ابادا على حبيبك خير الخلق كن لهم كأنهم في ظهور الخيل نابطروا من شدات الحزم لا من شدات العزم مولا يصل بيوصلم دائما, دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اطرد قلوا واليدا من باسهم فراقا فما تنفرق بين البهم والبوهام مولا يصل بيوصلم دائم أبانا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأزد في أجاميها تجيني مولا يصل وصلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ولن ترى بموالي غير منتصير به ولن ترى بموالي غير منتصير به لا نعود من غير من قصي مولا يصل <سؤال> يوصل <سؤال> نداي من ابدا على ابيك خير الخلق <سؤال> له من احلى امته في الله <سؤال> لهتي كل ليل كي علما عن اشبالي اجا من مولى يصل يوصل من دائما ابادا على ابي بك خير الخلق كله كم جدلت كلمات الله من جلال فيه وكم خصم البرهان خصم مولى يصل يوصل من دائما أَبَدَا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ <تصفيق> كُلِّهِمِكَ فَكَبِلْ عِلْمِ فِي الْأُمِّيينَ كي معجزات في الجاهليهاتي وتادي في الفيل يثوم من لا يصل ويصلل دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كله قدمته بما دين استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والقدم من لا يصل ويصلل دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم إذ قلداني ما تخشى وعاقبه كأنني بهما هدي من النعم مولا يصال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أتعطوا أن يصيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندا امي مولا يصل ليواصلني دائما ابدا على حبي بق خير الخلق كله مفى خسا وت نفسي في تجاهاتي مفى نفسي في تجاهاتي لم تشتا الدين بالدنيا ولم تاسوم لم تشترى بالدنيا ولم تاسوم مفى خسا وت فيتي جامتيها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تاسلي مولا يصل و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله ومن يبيع عاجل من هو بعاجله يا بالله الغبن في بيع وفي سلام مولى يصل وسلم دائما ابدا على ابي بك خير الخلق كلهم ان اتي ذنبا ما مع حبيبي نظيف الاماتي <سؤال> بن فما هذه بمنتقب من النبي ولا حمل بمن يصل يوصل دائما ابدا على ابي بقائر الخلق لهم فانا لذمتم منه بتسميات فانا لذمتم منه فنقلقي بالذمام مولا يصل يوصلني دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم ان لم يكن فيما عاد اخرا بيدي فضلا فقل يا زلات مولا يصل يوصلني دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم يشاهو أي بحرام راجي ما ما هو قيرجعا جار منه غير محترم من مولى يصل 111. وصلّم دائماً أباداً على, على حبيبك خير الخلق كل به منذ ما أفكار مدائعه وجدته لخلاس خير ملتزم مولايا صلّم 112. وصلّم دائماً على حبيبك خير الخلق mu Заtu فka ماada ਇਹhua في خلاص خيره ولن يفوت الغينا منه يدا ترابت ان الايا تنبيت الازهار في الاكامي مولا يصل ليواصل دائما ابدا على حبي بك حمد الخلق كلهم ولم اريد زهره الدنيا التي قد توقفت يداز هير بما انتعلى حرامي يا دنس وحي اليم بما انت على هريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل ليه يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك انا دعو من عاديل امامي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِ وَلَنْ يَرْضَى طَرَسُولُ اللَّهِ جَاءَهُ كَذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُلْتَقِيمِ مَوْلَى يَصَلِّ وَيُسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِ بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَبَقَا فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ فإن من رجودك الدنيا وضرتها ومن علوبك علم اللوق والقلم مولاي صلف وسلم دائما أبادا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا فلقاتي من زلات عظومة يا نفس لا تخناتي من زلات عظومة إن الكبار مراف الغفران كلا مولا يصل صل وسلم دائما أبادا على حبيبك خير الخلق كلهم للا الله رحمه ترى يقسمها تاتي على حسب في القسم لعل رحمه ربي انها يقسمها تاتي على حسب الحسيان في القسم مولا يصل صل لي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم يا ربي واجف الرجائي غير ممن انقى فيك يا الله غير ممن خالي من مولاي يصل ويسلم داعي من ابادنا على حبي بيقا خير الخلق كله ولتصبح عبدك في الضر اننا له صبرا متا تنوه الاهوالا حزين او لا يصل وسلم دائما ابادا على حبيبك خير الخلق كله واذل لسحب من صلاه منك دائما اماتا على النبي يبي منهالي ومنسجين مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم والالي وصحبه المتبعين له اهل التقوى والنقه والحلم والكرم مولا يصلي و دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم ثم رضوان ابي وأن أمرها كرم من مولا يصل ويصلي دائما ابادا على حبيبك خير الخلق كل له مما رنا حد عذابات الباني ريح صابا واطرب القيس حاد العيس بن نعام يصل ويصلي دائما ابادا على حبيبك خير الخلق كله له مما حد عذبت بالبانير ريحا صبا واطربا انساحاد العيس بالغرم يصل وسلم دائما ابادنا لا حبي بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بل يا ربي بالمصطفى بل للمقاصد انا وغفر لنا ما ما غيا مسيحا انكرا مولا يا صل يوسلم دائما اباذا على حبي بك خير الخلق كلهم يا ربي جانا طالبنا منك ما يا ولدا و حسنا فاطمه تيا مدئ النعيم مولا يصل و سلم دائما ابادا على حبيبك خير الخلق كل لهني وارفن الى كل المسلمين بما يدعو في المسجد الاقصى وفي الحرام مولا يصل و سلم دائما ابادا على حبيبك كخير الخلق كليهي اغفر لي ناشيه واغفر لي قائيها اغفر لي قائيها اغفر الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صلو وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كليهي